حبيب بساعه الوحشه يسليني من نعطى سناد على بيرويني بساعة بساعه الوحشه يسليني من نعطى سناد على закил милгамрасми силун ала исме закил милгамрасми силун ала исме сиян исме уза намла ала السجاد والاكبر سكن ما تنحينا منه ضمني يا دنيا دمروا على فارق ليالي حبيب ما احد غيره بعيني بقت تصويره حبيب ما احد غيره عيني بقت تصويره دنيا واخر يضل عايش بعيني دنيا واخر يضل عايش بعيني حبيب بساعه الوحشه يسليني من عطش انا لو عن بيرويني حبيب يسليني من عطش انا لو الدمع على اسمي ساكن الدمع برسم يسيلون على اسمي سيام اسمو سلام الله على حسين سيام الله على حسين حبيب وابا حبش مايلوموني ومجنننا حب وشاقه ظنوني عن درب ما يبعدوني عاشق ما عوفش ما يضدوني أنا بحبه صرت مجنون مثل عابس وعوفه شلون أنا بحبه صرت مجنون مثل عابس وعوفه شلون حبه حسيندم يسرب شراييني حب احسيان دم يسرب شراييني حبيب بساعه الوحش يسال لي من نعطي سنه لو عن بيرويني حبيب بساعه الوحش يسال لي ساكن بالقلب ورسمي سيلوني على اسمه سيان اسمه وسلام الله على حسيني سيان اسمه الله على حسيني جنين أنا وهويك من صرت لليوم عم روح وفوق مجدة حوم يا سبيل عيون من الصغر مرسوم ابد ما اعرف اخليه اليوم يلوم, يلوم لو قطعه ويلي تكوب والله و ابد ما عود لو قطعه ويلي تكوب والله و ابد ما لو قطعه يسار و قطعه يمين لو قطعة وسعر وقطعة ويميني حبيبي بساعة الوحشة يسأليني منعطى الزلال وعد بيرويني حبيبي بساعة الوحشة يسأليني منعطى الزلال وعد بيرويني ساكن بالقلب ورسم يسألون زاكن القلم رسم يسيلو على اسمك يا باسم وسلام الله على حسينك حسين اسمه وسلام الله على حسينك بيوم الطف ما محسين ابو اليمه صاحب نوردين التجار والظلمه صاحب كل مثار وثبت الكلمه على سيوف الذبح هو انتصر دمه ابن المرتضى وقدها دنيا الدين عانبه ابن المرتضى وقدها دنيا الدين عانبه قلل بعد وما تغريني حبيب بساعة الوحشه يسليني بدنا قصه نالو عن بيرويني حبيب keldi qalb rasmi zilol ala ismi keldi qalb rasmi zilol ala ismi siyam ismo allah ala hisani siyam ismo كالطول العمر ضدي تصير و تفوف و خليه بس علي سيوف أظل شيعب هويت ولا أبد ما عوف بيظل حسين نور البيعين تشوف يزيد شماوي قف شيع وطبعي متحدي مزيك ما هو قدم شيع وطبعي متحدي بدال حسين انا اقدم روحي وسنيني بدال حسين انا يسليني من الطيس انا لعند بنمساعك الوحش يسليني بنعطيك سنه لو عن بيرويني ساكن على اسمنا ساكن بالقامر على اسمنا مين اسمه الله على حسين الهندس الصوتية علي الكاربرائي